Продолжение и Продолжение a ver también والسلام على رسول الله <تصفيق> على آله وأطحابه ومن اتبعه دار أما بعد ففي هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى صورة من صور الكفر الاكبر. واملئ اجمع الثلث الفالح وعلى تكسير من يقع فيها وينزهت اسماء الله وصفاته. هم الذين يعطلون اسماء الله وصفات الله وينفون الصفات بالكلية نعم يقولون إن الله لا يوطف بأي صفة يعني لا يوطف بالسماء ولا بالبطر ولا بأن, بأن له يدي ولا بأنه ينزل إلى السماء الظنيا ويقولون الرحمن لم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم قليلا هؤلاء هم فرقة الداع الجاه من ابن صفوان الذي اخذ اخذ دينه من الجاعد ابن درهم هم الذين نعم... يورطون عند الثلاث بالمعطلة الذين عطلوا الله او عطلوا الصفات الله ونفوه بالكليه يخشى نخشى تنزيه الله أن يوصف بصفه يشاركه فيها أحد خلقه وما هذا من عظيم جهله الجاهم ابن صفوان مع كما نقل هذا الإمام أحمد في كتابه الرب على الزنادق والجهنية قد طلق هذه البدعة المكفرة عن أناس يقال لهم السمية من الفلاسفة الملحدين الذين جاءوا وجادلوا الجاهر إذن فقوان في ربهم فقال لهم كما نقل هذا كما نقل هذا الإمام أحمد <تصفيق> <تصفيق> ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم فقالوا فهل رأت عينك إلهك؟ قال لا قالوا فهل سنعت كلامه؟ قال لا قال اشممت له رائحه قال لا ان قالوا ما فوجدت له مجدته قال قال لا ان قالوا فوجدت له حسه قال لا ان قالوا فما يدريك انه اله هكذا يشككون الجهم هذا في رب العالمين فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما ثم نستدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو الله نعم روح الله من ذات الله فإذا, فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم فتكلم نعم على لتان خلقه نعم فيأمر بما شاء وينهى عما شاء نعم وقالوا هو روح غائب عن الأبصار هذا مؤتقد أن صارى في عيسى ابن مريم في الله نعم يعتقدون أن الله حل في روح عيسى اه إن الله هو يعني عباره عن روح غائب يحل في من شاء من خلقه اه انتبه استطرك الجهم حجه مثل هذه الحجه نعم فقال للسمين ألست تزعم أن فيك روحا قال نعم قال هل رأيت روحك قال لا قال فسمعت كلامه قال لا قال فوجدت لو حسا أو مجسة قال لا قال فكذلك الله لا يرى له وجه نعم لا يسمع له صوت ولا يسم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان ثم ذكر ثلاثة آيات من القرآن وجد فيهما يعني بغيته من المتشابه عنده الشاهد من, هذا من هذه الرواية التي نقلها لنا الإمام أحمد في كتابه العظيم هذا أن هذا كان مبدأ نعم هذه البدعة التي تعبد من من أخطر وأضل البدعة التي تليت بها هذه الأمة والتي من مما من, من او بدايه هذه البدعه تفرقت الكثير من الفرق عن اهل السنة وان اهل السنه والجماعه محاوله ان تسلك سبيلا كهذه البدعه بحجبه تنزيه الله تشابه ان نصار في بعض في بعض ما وقعوا فيه مواقع <تصفيق> في تحريفه وتاويل بعض ايات الله باهواء غير سلطان من الله هل نعم هل جهود مصطفى هنا لما جادل هؤلاء الزنابقة من الثمنية بسبب جهله وأنه لم يلتزم مجالس العلماء ولم يكن حريصا على اتباع الأثر وجرى وراء كلام الفلاسفة الضلال انخدع بكلامه وظل بسببه بل أضل من خلفه أمما اتبعته على هذه البدعة الخطيرة نعم ما بين أشاعرة ومعتزلة وماثريدية إلى آخر فرق الضلال التي خالقت أهل السنة وأخذوا شيئا من بدعة الجهم المصفوان طبعا هذا بخلاف فرق الصوفية التي قد يكون فاق بعضها ضلال الجامع المصطفان نحو الوجودية والاتحادية أتباع ابن عربي الملحد الذين قالوا إن الله حل في كل الوجود وإن الله اتحدى مع خلقه وموجود في كل مكان في كل ذرة من ذرات الكون قرى الله هكذا تجد الله إن الله اختلط هذه المخلوقات وصار حالا فيها عياذا بالله تعالى الله عما يقول النصارى والظالمون علوا كبيرا إن الله أعظم من هذا ما قدر الله حق قدره إن الله سبحانه قد على بذاته العلية نعم على كل خلقه وهم في يده عز وجل كذرة ملقاة في فلاه فكيف يحل سبحانه في يديه الضرة. او يكون جزءا منها اياذا بالله هذه السماوات بما فيها من الاجرام والكواتب بكل ما في هذه الارض لا تساوي عند الله ذرة هي في يد الله مثل الظرة فكيف يدخل الله في هذه الظرة ويكون جزء منها او يحل فيها نعوذ بالله هؤلاء ما عندهم يقول فضلا ان يكون عندهم دين الذين يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة يقولون ان الله موجود في كل مكان الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء يعني يخسب بكم الأرض فإذا هي طمور هو القاهر فوق عباده نعم ولكن هذه الفرق الهالكة المبتدعة نعم اتبعوا عقولهم و... واغتروا بتعمقهم في بعض مذاحف اللغة وعلم الكلام وظلوا أنهم على شيء أوتوا البلاغة وأوتوا التقاعر في القول فأخذوا يلعبون بمفردات اللغة العربية ويتأولونها كيفما شاءوا وابتدعوا ما يسمى بالمجاز في القرآن واخذ يقولون ان ايات صفات الله هي على سبيل المجاز ليست على سبيل الحقيقة وان الله قد خاطبنا بشيء لا نفهم فاذا قال سبحانه يد الله فوق ايديهم قالوا إن, ان يد الله هنا هي مجاز عن نعمة الله من أين لكم هذا والله قد أثبت لنفسه اليب سبحانه وعلى ما يليق بكماله والله قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يعني إثبات الصفة أن تشبه الله بخلقه لا, لا يتلازمان نحن نؤمن بأن الله يسمع ويبصر ولكن هل سمع الله كثم المخلوق لا كذلك إن الله له يدان كما أثبت لنفسه في كتابه فقال سبحانه يد الله فوق أيديهم على الحقيقة ليس على المجال وقال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إن الله اختفت آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده عز وجل وزيخ من خفائس آدم عليه السلام فكذلك نجدت لله يدا ليس كأيد البشر تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ونثبت لله عينين كما أثبت لنفسه عز وجل ليست كأعين البشر يبطر به ما عز وجل خلقه على الوجه الذي يريق بكماله ليس كمثله شيء كما قال فتحانه ولتظنع على عينه وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الدجال أعوروا العين او العينين وإن ربكم ليس بأعور فأثبت لهم سبحانه عينين على أعلى درجات الكمال إن ربكم ليس بأعور فمن عن الله العينين بكلية فهو أسوأ ممن وصف الله بأنه أعور فنحن نعتقد فيما بيننا ان المخلوق الذي مثلا يغفر بعين واحدة يكون ناقصا وليس كذلك يعني اذا قيل مثلا انه اعور او له عين واحدة هذا عندنا نقص فكيف اذا قلنا انه لا يغفر البت باي ليس له عينان ليس له عينان هذا من اعظم النقص فكيف ننصف الله بهذا النقص ونعطل هذه الصفة عن الله ونقول إن الله ليس له عينان ولا يبصر هذا يكون من من تنقيف العبد لله ولكن الذي يريد أن يعظم الله حق التعظيم علي أن يؤمن بكل الصفات الله ولا يتأول شيئا منها فالذين ينفون عن الله أصل صد بالكلية يعبدون عدما كما قال ابن القيم رحمه الله المعطفل يعبد عدما لا يعبد شيئا خاصا كما, كما اعترف هؤلاء السمنية في مناظراتهم من للجهن لم أحذ ينفيه عن الله اصطفاد فقالوا إن الله ليس له وجود لهذا إن الله لا يسمع ولا يستر وليس له يبان وليس له عينا وإن الله سبحانه وتعالى قد حل في كل شيء يعني ليس له وجود قال الله عز وجل وهذه الظرات التي في الهواء لعوذ بالله يقول الله مخلوقات لا تساوي شيئا في عرش الله تكايف في الله <تصفيق> وسع تنفيه السماوات والأرض كرث العرش الذي هو موضع القدمين كما قال ابن عباد إن الكرث موضع القدمين لله عز وجل. وقد أثبت الله لنفسه أيضا هذه الصفة إن الله يبعوه يبع إن الله يبعوه نعم. قدمه او يضع رجليه في النار حتى تكون قط قط وعزبه يعني قد اكتفيت بعد أن يتبع أهل النار النار كما أخبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الكرسي موضع القدمين وقد واسع السماوات والأرض يعني كل هذه السنوات التي نحن لا نبلغ من تهاها. التي تقدر ببلايين السنوات الضوئية على الطلاح علماء الفلك <تصفيق> كل هذا الخلق ال ال ال ال الواسع العظيم قد أحاف كرث عرش الله بي الكرث والكرش بالنسبة العرش الله كحلقة ملقاة في فحراء وتعب. والله فوق كل هذا وقد أحاط به قدرة وعلما وأحاط به بذاته ليس كمثلين شيء فإذا تدبرنا هذه المعاني علمنا عظم البدعة التي وقع فيها الجهة ابن الصفاء والتي فيها ابو الحسن الاشعاري الذي نسبت اليه فرقة الاشاعرة وان كان قد تاب من هذه البدعة وكذلك ابو منصور الماتريبي الذين الذين عطلوا الله عن هذه الصفات أو عن بعض الصفات أما بالنسبة للجهنية ومنوفاة واستفاد بالكلية هو الأليس من المسلمين فرقة الجهنية التي نحن قرأنا لكم قول مؤسسها أو قول من بذر هذه البذرة الخبيثة فيها الجهم من قد أجمع الثلاث على تكسيرهم أنهم ليسوا من أهل القبلة الذين ينفون أصفاد بالكلية يعبدون عدمنا نعم أما الأشاعر والماتريدية نعم ومن جرى مجراهم فهؤلاء قد أثبتوا بعض الصفات وتأولوا بعضها ونافوا بعضها فأمثال هؤلاء هم على جدعة بلا شك وعلى ضلال ولكنهم لم يخرجوا عن, عن أهل الإسلام إلا إذا إذا جحدوا أفتفاد كلها او نفوا أفتفاد بأسرها نعم فالأشاعر والمجردية من أهل القدمة ولكن بلا شد هم على انشراف وعلى ضلال عن السنة وللأسف يعني مذهب الأشاعر هذا هو يعد المذهب الرسمي للأظهر للأسف ويعد من بقايا يعني التشايع والرفض الذي أثث عليه الأظهر أن الذي أثث الأظهر كما تعلمون هي الدولة العبيدية الرافضية الباطنية الشيعية التي أدخلت إلى مصر كل البدع والضلالات وكان قبل هذه الدولة البائثة التي تتمى بالدولة الفاطمية ما كانت تعرف مصر هذه المقامات الشركية التي يعبث فيها غير الله ما كان يوجد لا مقام الصفين هذا ولا الصعيدة زينب ولا البدو ولا كل هذه المقامات والتي بنيت في عهد هذه الدولة الراقضية التي كانت تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل يحدث في إيران الآن فدولة إيران هي تعب انتدابا لهذه الدولة الفاطنية الباطنية الملحدة التي أجمع الغلماء علينا ليست من دول الإسلام بل هم قرامقة زنادقة باطنية فللأسف الأظهر وإن كان صلاح الدين الأيوب قد طهره لم أخرج ورأت زنادقة من مصر بفضل الله ولكن بلا شك ما زالت فيه بقايا وما من هذه البقايا مذهب الأشعار الذين يثبتون لله سبع طفات فقط وبقيه اقصافات يتاولونها <تصفيق> <تصفيق> ما <مش> عن معناها الذي يليق بجلال الله وهناك من شكك في إجماع الثلاث على تكثير الجامعين نعم وأخذ نعم وأخذ يقول نحن يعني نحكم على أقوالهم بالكفر ولكن لا نحكم عليهم زملة وهذا قول باطل بلا شك قد خالف به هذا القائل إجماع الثلاث وأتى بفهم جديد عجيب لم يقل به أحد من قبله فإذا يعني قيل له أو قرئ عليه إجماع الثلاث في تكسير الجهمية قال هذا على سبيل التوبيخ والتقرير هذا كلامه باطل يو خالص اجماع طلب ولم يقل به أحد ان الحد احد ما نعرف و كان ممن شكك في هذا بعض اهل البدع من ايه هنا رد عليهم الشيخ محمد بن عبداللوطيس بن عبدالرحمن نعم من أئمة السنة من علماء نجد نعم قد كنت نقلت هذا نعم في مقدمة تحقيقي على كتاب الرد على الزناديق والجهمية نعم يلئي مام فنقرأ ان شاء الله هذا الكلام للفائدة اقرأ اشتركوا في القرآن كلام هذا الذي يرد عليه الشيخ محمد عبد اللطيف. ياتي الكلام هذا الذي يرد عليه الشيخ محمد عبد يعني هو الآن بارك الله فيكم هو الآن ينقل يعني يعزو هذا الكلام إلى من قاله ثم سوف يعني يرد عليه بعضنا قد أخبرني يعني هناك من نقل هذا الكلام عن الشيخ محمد عبداللطيف ثم يذكر رب الشيخ محمد عبداللطيف فيه ولكن هو بدأ كلامه بقوله في أناس تنازعه ثم ما زالت ذكره قولهم ما لزت انزاعوا فيه <تصفيق> نعم ولازم ينقول هذا الكلام للشيخ محمد عبد <تصفيق> نعم اكمله اكمل الله اكبر الله محمد عبد waer die mense van die wêreld kom يعني, أه يعني أه الان بارك الله فيك محمد الضري او يعني يرد الان على من يدعي أن في تكفير الجهنميه خلاف خلافا بين الثلاث وقال نعم هو يعترف ان جمهور اهل السنة او جمهور اهل السنة كفروا الجهنميه فلكن هناك علماء لم يكفرو هكذا يقول فيريد أن يقول ان المساله يدعون فيها الخلاف ها واحتج بكلام لابن القيم بهذا الاذكارات النونية انه قد تقلد كفرهم خمسون في عشر من الغلماء في البلدان فقال يعني ان ما دون هؤلاء الخمسين او الخمسمائة لم يكثر الجامعة في فالشيخ محمد يرد هنا يقول هذا لم يفهم كلام من القيم ابن القيم اراد ان ينقل, أن ينقل الاجماع أن ان يعني ما يقرب الخمسيات مثل امام قال بتكفير الجهنيه ولم يخالف امام في هذا واضح شوقت من الكلام فلو قلنا هو فهذا ما تقوم عليه ودايما سلامه القول لكل اهل العلم هذا الجو wa na ala na ala na السعافقة يعني كلمة فيها زم يعني, لا يعني نذكر معناها بعد ذلك أتمنى بس الكلام حتى انتهى الكلام محمد الله نعم السعافقة هو كما ذكرت أنا في الحاشية هو التاجر الذي يفقل السوق بلا رأس مال يعني كلامة فيها زم يعني, يعني هؤلاء دخلوا في هذا المؤترك بلا رأس مال من العلم فبذلك أضل وأضل فالآن إذن القيم رحمه الله في النونية نقل إجماع أهل العلم على تكسير الجهمية نفاد الصفاد بالكلية ومن فاهم غير هذا من كلام القيم فقد خالف الفاهم الصحيح الذي يعني اجمع عليه كل من قرأ كلام من القيم في من جاء ومن قبل من القيم هذا الاجماع نعم منقول في كتاب السنه لعبد الله بن احمد والذي قد بدا كتابه لنقل كلام اهل العلم في تكسير الجهميه مقد يعني عاد القول بالتكفير إلى يعني عدد من عظام أئمة السنة في القرنين في القرن يعني في القرن الأول والثاني حتى زمن الإمام عبد الله من أحمد بل كما جاء عن عبد الله المبارك انه قال إن نجالس اليهود والنصارى ولا نجالس الفهميين ابقى من اليهود والنصارى انما النصارى لن نعصله صفات اليهود كليا كما فعل الجاهله من النصارى بل كان يثبتون لله بعض أصفات بل كذلك المشركون في الجاهلية كان يؤمنون بأن الله هو الرزاق والعزيز والعليم وأنه سبحانه الخالق الذي خلق السماوات والأرض وأنه يعني يسمع ويضفر كان يؤمنون بهذا المشركون في الجاهلية ما كانوا يكفرون بكل استفاة الله لا. بل يعتقدون ان الله في السماء المشركون في الجهلية كانوا يقرون بان الله فوق العرش في السماء وكانوا يقولون نعم انما يعني نعبد هذه الاصنام ليقربون الى الله اي في السماء زلفا الجهنيه اضل من مشرك الجاهليه واضل من اليهود والنصارى ولكن من الجاهنيه الذين نفوا الصفات بالكليه هؤلاء هم الذين كفرهم السلف ولم يختلفوا في تكفيرهم نعم مؤمنان يعني الذين يعني كانوا يقولون بخلق القران وإن كان الامام احمد يطلق عليهم انهم جهميه ما ولكنهم ليسوا الجهميه ان نفى بالكليه هم من الجهميه إلا اذا اذا وافقوا في بقيه نفس الصفات في نفي بقيه الصفات أما إذا نفهم صفة الكلام عن الله فقط وأثبتوا بعض أبخذات الأخرى فإن وإن كانوا يدخلون في الجهمية بالجملة ولكن ليس الجهمية النفاة بالكلية والإمام أحمد بلا شك قد أطلق الكفر على من يقول بخلق القرآن ولكن هذا على سبيل الاطلاق أما على سبيل التعيين فتكفير المعيم يحتاج إلى إيش إلى شروط وإلى مدفاق مهار أهلا فمؤمة بالنسبة للجاملية فإن الدعاء الدعاء منهم يكفرون بلا إقامة خجة الدعاء المخاصمون الخطباء كما قال الإمام أحمد كما قال أبو ثوبة الربيع ابن نافع الذي نقل قوله عثمان ابن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمين بإسناد صحيح لما سئل عن خطباء الجهمية هل يستتابون قال لا لا يستتابون وأقرق لهم الإمام غثمان ابن سعيد الجارمين ومؤمنة العامة الغوغاء الذين يتقلدون قول أئمتهم من الجهمية دون أن يفهموا ما معنى نفس في الصفات وبعضهم لا يعتقدوا هذا فأمثالها ولا لا يكفرون إلا إذا إذا أقيمت عليه من حجة وأثروا على نفسي الصفات هذا هو التفصيل في مسألة الجميل واجه بخلاف الرافضة الرافضة الذين يعتقدون إن الله قد انزل الرساله انزل الرساله على او ان جبريل اخطا في انزال الرساله فانزل الرساله على محمد ويجب ان تنزل على علي يقال إن عائشه زانيه وان الصحابه قد كفروا اجمعين الا خمسه او سته هؤلاء من جنس البواقريه الزنادقه الذين أجمع السلف الصالح بل بعض فرق الشيعة الذين لم يبلغوا هذا المبلغ من الكفر على تكثيرهم يعني حتى بعض فرق الشيعة التي كانت توجد في زمن ما والتي يعني قد يكون لها وجود لها الآن إلا قليلا الذين لم يبلغوا هذا المبلغ في الزندقة والإلحاد الذي يعني يدعو إليه الخميني قد حكموا عليه بالكفر ففي الرافضه الذين يكفرون الصحابه الا قليلا ويقذفون عائشه بالزنا اجمع السلف على تكفيرهم نعم ما نقل الشيخ الاسلام هذا الاجماع في آخر كتابه أفطار المسلول ومن يتأول إجماع الثلاث على نوع لسبيل التقريع والتوبيخ قد خالف إجماع الثلاث وأتى بكلام غريب عجيب لا نعرف أحدا من الغلماء قال به ألبس الله الله ولعل أن يكون لنا المزيد من الجانب إن شاء الله نحن نعطي مقام الأفضل يعني إن شاء الله قد نكتفف هذا هذه الليلة حيث قال أجهدت يعني أجهدت و... يعني اخشى إن... ان شددت على نفسي يعني ازداد شأن... المرض عليه ف... نسألوا ان ينفعنا بهذا القليل وان يبارك لنا فيه وان تكون هذه المسألة قد اتضحت عندكم حتى لو فيها مرة اخرى ان شاء الله اللي اذا اقتضع المقام مزيد من البيان صدق Om deze energie in het handonder om de والماتريبية والمعتذلة نعم يدخلون نعم يدخلون فيها يدخلون ها لا الآن برك الله فيك هذه الفرق السنتان والسبعين هي تعبد من أهل القبلة ها يعني من المسلمين لم يكفروا واضح ولكنهم ايه قد أحدثوا وابتدعوا في هذا الدين فصاروا من أهل البدع والأهواء الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فوربت الأشاعرة والماثريدية والمعتزلة والخوارج وبعض فرق الشيعة دون الإمامية الرافضة الذين كانوا في زمن يعني يوجدون مثل أو يعني قد يكون منهم الآن نحو الزيدية الزيدية الذين لا يكفرون الصحابة ولكنهم يقولون فقط إن علي كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر لكن لا يكفرون أبي بكر وعمر ولا, يس... ولا نعم لا, ي... لا يسبون أبي بكر وعمر ها؟ كل هذه الفرق تدخل في الفرق السنتين والسبعين من الذين يعني توعدهم الرسول بالنار مثل اصحاب الكبائر ها يعني مثل اذاني شرب الخمر ليسوا كفارم ولكنهم على وعيد بالعذاب ان شاء الله عذبهم وان شاء غفر لهم اذا ماتوا على توحيد الله طيب اما الجهنيه نفاد الاصطداد بالكلية يعني بينا هذا كما بينا كلامنا السابق ف... يعني هل فهم معنى نفاط الصفات بالكليه ما معنى هذا الكلام يعني لم يؤمنوا بصفه واحده من صفات الله يعني قال ان الله لا يصنع ولا يكثر وليس له يدان ولم يستو على العرش ولم يكلم موسى تكليما ولا يتكلم وليس القرآن كلام الله وليس القرآن كلام الله يعني لم يثبتوا لله صفة عطلوا الصفات بالكلية واضح؟ آه. يعبدون العدم فولا الجامية الذين رأسوهم الجام والنصفوان ليس من فرق أهل القبلة ليسوا من المسلمين قد أجمع الثالث على تكثيرهم وكذلك الرافضة الإمامية الاثنى عشرية طبعا. طبعا يعني أنت بارك الله فيك أنا أقول لك وأنت أجب بفترتك ليس بالعلم حق إن وجدت رجلا يقول إن أبا بكر وعمر صنم قريش وإن عائشة زينية وإن الله يوصف بالبداء كما وصفوا اليهود يعني لا يعلم الشيء أو يظهر له الشيء بعد, بعد وقوعه <تصفيق> وقالوا إن أئمتنا بلغوا يعني مقاما لم يبلغوا ملك مقرب ولا نبيه المسر وإنهم يعلمون الغيب وإن الوحي ينزل عليهم كما ينزل على الأنبياء والرسل هل أمثل هؤلاء من المسلمين ها هل من هذه العقائل تذكر في الإسلام هز... كفر أكثر من كفر الليهود والنصار الليهود والنصار مطالب كل هذا واضح بارك الله فيك هذه عقيدة الخميني التي دع إليها في كتبه ونحن نفقرين عليه ولذلك اتفق العلماء على تكفير الخميني ليس مسلما وكذلك كل من اعتقد عقيدة الخميني من الرافضة في إيران أو في غير إيران من هؤلاء الرافضة الشيعة الإمامية بإجماع الولماء ليسوا من المسلمين إذا كانوا على هذه العقيدة واضح؟ بارك الله لا, لا يقال هذا يعني لا يقال إنه كان أشعريا هكذا على الاطلاق لكن يقال ان قد وافق الاشعارية في بعض كلامه فقط واضح يعني وقع في كلامه بعض كلام الاشعارية لكن لم يكن اشعاريا بالكلية بل كان يثبت بعض الصفات على المكان يثبته السلف ولكنه يعني مظرا لما كان السائد في بلاد الإسلام في ذلك الوقت من غلبة بجاة الأشعارة الكثير من العلماء تأثروا بها للأسف لأنها كانت الغالبة في وقت من الأوقات فوقع البعض فيها متأولين واضح؟ فلا يقال إن النووي كان أشعريا ولا أعرف أحدا من العلماء قال هذا عنه لكن قالوا إن النووي يخذر من بعض كلامه الذي تأول في بعض الاطراف نعم الفرق الاهليه بلا شك بلا شك هم مثل يعني اضل من الرافضه بلا شك يعني البهائيه خرجوا من تحت عباده الرافضه يعني البهائيه خرجت من تحت طرق الشيعة الرافضه وكذلك الب... وكذلك ال... القضيه النيه هؤلاء بلا شك يعني يعني اكثر من اليهود والنصارى لانهم ما ذكروا قالوا؟, قالوا بكلام يعني ما قال دين اليهود والنصارى و... يعني حتى الازاهره الازهر الذين هم يعني للاسف في السنوات الاخيره صاروا يدافعون بالباطل عن ال... عن الاماميه الرافضه ها رغم أن الفتوى الرسمية التي كانت نشرت في مجلب الفتاوى الأزهرية في عهد الشيخ جاد الحق قد نقلوا نقل كلام علماء السنة في الكفر الذي عند الإمامية الرافضة ولكن حتى هؤلاء الأزهر الذين ميعوا الكلام في الرافضة الشيعة في السنوات الأخيرة لم يخالفوا في في تكفير الباقية والقاضية ليه برك الله هذا يعني ليس محل خلاف أصلي ولكن هم كانت المحضرة من مدعبة في اليوم من بين الدول مدعائي ومين حانا تفاضي الصراح قال لن يكون هناك من المدعية لكي فيه قال لن يكون مدعبة حانا تفاضي قد يكون هناك من وهل الإسلاميات مضد الصلاة فقط يعني افترضنا أنه يصلي خمس صلوات في المسجد حتى ثم يقول إن الله قد حل في البهاء نعم مثلا هل هذا مسلما نعم هذا مسلما بلا شك بلا شك الله. بل يقول بعاج بالقلب بأشد من هذا هم لهم كفر يعني ما أتى به ليهود والنصارى بارك الله اليهود والنصارى انفصلوا ما ما قالوا بكلام البهائيه ولا بكلام القاديه ولا بكلام الرافضه الاماميه ان الله عز وجل ان يصرف شرهم عن بلاد الإسلام وان يعني يفقهنا في ديننا وصلى الله على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك